قال لماذا تريد؟ قلت له أنت إذا أردت أن تمتع عينيك فماذا تفعل؟ فقال أنظر إلى امرأة حسناء أو إلى منظر جميل قلت له حسنا فإذا أردت أن تمتع أذنيك فماذا تفعل؟ فقال أستمع إلى موسيقى هادئة قلت له حسنا فإذا أردت أن تمتع أنفك فماذا تفعل؟ فقال أشم عطرا أو أذهب إلى حديقة قلت له حسنا فإذا أردت أن تمتع عينيك لماذا لا تستمع إلى موسيقى فعجب مني وقال لا يمكن لأن هذه متعة خاصة بالعذن قلت فإذا أردت أن تمتع أمزك لماذا لا تنظر إلى منظر جميل فعجب مني أكثر وقال لا يمكن لأن هذه متعة خاصة بالعين ولا يمكن أن يتمتع بها الأمز قلت له حسنا وصلت الى ما اريد منه انت تحس بهذا الضيق والملل في عينك قال لا قلت تحس به في اذنك في انفك في فمك قال لا قلت له اين تحس به قال احس به في قلبي في صدري قلت انت تحس بهذا الضيق في قلبك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 كلما زاد إحسانا في الدنيا. عظمة لذته وسعادته وأحسن الله إليه في رزقه وولده ووظيفته ومسكنه أحسن الله إليه في كل شيء ورزقه من حيث لا يحدث قال الله تعالى قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حتة وأرض الله واسعة إنما يقص الصابرون أجرهم بغير حساب